فإذا جاءت الصاصة يوم يفر المر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يؤميه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرَقْرَقُهَا طَغَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَسْرَةُ الْفَجْرَةُ